الله ربنا هو اله إ ل له من ا ل أ س م ا ء م ص ط ف ا ه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو اله إ ل له من ا ل أ س م ا ء م ص ط ف ا ه الواحد الحي كذا المليء والملك المالك لا شريك و ا ل ص ل د السيد والمبين والاحد العظيم والمتين و إ ن ه الحق العلي ا ل أ ع ل ى المتعالي الوتر قد I'm s o e r y SubhanAllahu Alaihi Wasallam はい。 وحمدت بالسنه وحمدت بالسنه وحمدت بالسنه Bye.